قال الذين كفروا للذين آمنوا أن من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم ما إلا تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصون 117. مِنَ هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما, وعد الرحمن. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما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 أجدراس فإذا هم الأجداس إلى ربهم يسلون قالوا ياويلنا من من قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما صدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحته واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تجزون إلا مَا كنتم تعملون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 117. وللأرائك متكئون 118. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب 117. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الشيطان انه لكم عدو مبين ونحكم من هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضلل منكم جبلا كثيرا، أَفَلَمْ تكونوا تعقلون وَلَقَدْ أَضَلْنَا مُلْتَقِئْتُمْ تُعَدُّونَ أَصْلَمُوا اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ هَذِهِ, جهنم هذه, جهنم هذه, جهنم هذه, جهنم هذه جهنم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصراط فعن 119. ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون